ولقد ذرأنا لجهمم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعيون لا يبصرون بها ولهم آذام لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كهود الغافلون وللله الأسماء والحسناء فدعوه بها فدعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجازون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمته يهجون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن مكيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نبي خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس أي يكون قد قتر بأجرهم وأنعس أي يكون قد قتر بأجرهم فبأي حديث بعده يؤمن مي والظليل الله فلا هادي له ويذرهم في قو يسألونك عن الساعة أيان مرساه قل إنما عِنْهَا عِندَ رَبِّنَا يُجَلِّهَا وَقُتِهَا إِلَّا هُوَ سَقَلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِي فُمْ إلَّا بَعْتَ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْئٌ عَنْهَا قَلِّ إِنَّمَا عِنْهَا عِندَ علم إلا أكثر الناس لا يعلم